أهم تأزين من الرحمن الرحيم كتاب صُلِّى آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون شيروا ونذروا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون <تصفيق> قلنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ستقيموا، فاستقيموا إليه، والتقفروا، وَبِالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُ السَّكَاتُ وَلَهُمْ ذِلَّ أَشْرَتِهِمْ كَافِرُونَ قُلْ أئن أَنِ اتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ أحسن قولا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 قال الله فاستعذ اللّه إنه هو السميع العليم ومن آياته اللّون ونهره والشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر لا تسجدوا الشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن يكبروا الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنذار وهم لا يفهمون ومن أهل أنك ترك الأرض قشعة فإذا وربت إن الذي أحياها لمصير موتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءكم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي لَقِيْلَ لِرُسُوْلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ عَبْدَكَ لَدُونَ خُفْرَاتٍ وَدُوَاعِقَةً أَلِيمَّ وَلَوْ أَجَعَلْنَاهُ أَنَّا عَجَمِيًّ لَقَالُوا لَوْلَا خُفْظَ لَتَأْيَدُهُ أَنَّا عَجَمِيُّ قل هو للذين آمنوا هدى وشهاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقلوا وهو عليهم عمال أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد تلف فيه ولولا كلمة سبقت من رصدك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صارحا فلنفه ومن أساء عليها وما رفعك إليه يرد علم الساعة وما تخرج من سبعات من أكمامها وما تحمل من أنتا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط لا يسأم الإنسان ه الشوف يأوثق قلوبه ولئن ألقناه رحمة منا من بعد ضراعه سته لا يقول أن هذا, لي هذا لي وما أظن إلى ربي إن لي عندهن الخُلْقَ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَلِمُوا وَلَنُذِكَّنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَرِيرٍ وَإِذَا أَنَّا إذا مسه الشروفة ودواء دو عريض قل أرأيتم إن كان من عند إلا لتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيدا آياتنا الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي عبدك أنه على كل شيء شهيدا. ألا